أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ في ذلك لآيات لكل كل طبار شخص وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَوْلَ لِزَوَاهُمْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينِ فَمَا إِمَّا نَجْدَاهُمْ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَاطِئٍ Yeah ولا موجود هو جاز عن والبه سيئا إن وعد الله أَلَا تَظُنُّونَ أَنَّكُم مُّلَاقُو إن الله عنده علم الصفات وينزل الله ليس يعلم ما في اللوح وما تدري نفس ماذا تكتب وذا وما تدري نفس أي أرض تموت إن الله